الذين يظهرون منكم من سائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم لا من كرم من ان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر وادوا من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم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 ان حزب الله هم المفلحون